وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَظُلَلٍ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِ وكل ختار كفور